بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني والأربعون مما جالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وكنا في تفسير سورة الكهف قال رحمه الله ثم زهد تعالى فيها أي في الدنيا وابخ المفتخرين بها فقال المال والبنون التي يفتخر بها عيينة وأصحابه الأغنياء زينة الحياة الدنيا يتجمل بهما فيها أو يتجمل بهما فيها والباقيات الصالحات عند الجمهور هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلى الله العلي العظيم خير عند ربك من المال والبنين ثوابا جزاءا وخير أمل أي ما يتعلق بها من الأمل ويوم أي وذكر يوم نسير الجبال وتسيرها إزالتها من أماكنها وتسيرها كما يسير السحاب كما قال تعالى وهي تمر مرة السحاب قرى أبو عمر بن عمر بن كثير تسير بالتاء وضمها وفتح الياء ورفع الجبال مجهولا تسير الجبال وقرأ الباقون بالنون وضمها وكسر الياء ونصب الجبال مفعول نسير خبر عن الله تعالى نسير الجبال الفاعل ضبير متكلم عبد عبد الله سبحانه وتعالى وترى الأرض بارزة قال ظاهرة ليس فيها ما يستظل به من شجر ولا بناء قد ذهب عنها كل ما كان عليها وحشرناهم أي جمعنا المؤمنين والكافرين إلى الموقف والحساب فلم نغادر أي نترك منهم أحدا إلا قذفته الأرض وعرضوا على ربك صفا أي مستفيدين فثم يقال لهم لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة فرادا حفاة عراتا لا شيء معكم من المال والولد ولما خرج من قصة إلى قصة أضرب فقال بل زعمتم هذا الإضراب هنا بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا تجازون وَتُحَاسَبُونَ فيه، يقوله بمنكر البعث، قَرَأَ الْكِسَائِيُّ هشام، بس دعمتم بإضغام في الزي والباقون بالإظهار، وضع الكتاب الذي كتبت فيه أعمالهم فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه من الذنوب، ويقولون عند ما فيه من القبائح، يا يا ينادون هلكتهم التي هلكوها من بين الهلكات، ما هذا الكتاب تعجبا من شأنه وقف أبو عمرو الكسائي بخلاف عنه على الآلفي دون اللام من قوله فما لهؤلاء في النساء وما هذا الكتاب هنا وما هذا الرسول في الفرقان فمال الذين فيه سأله وقف الباقون فمال على اللام اتباعا للخط هي اتباعا دي مش اتباعا للخط لا اتباعا بخلاف عن الكسائي قال ابن عطية ومنعه قوم جملة لأنها حرف جر فهي بعض المجرور وهذا كله بحسب ضرورة وانقطاع نفس وأما أن يختار أحد الوقف فيما ذكرناه ابتداء ثلاث انتهى كلامه لا يغادر صغيرة عن جلبها ولا كبيرة عن جلبها يعني لا يغادر في ماذا؟ لا يغادر صغيرة, لا يغادر صغيرة يعني لا يغادر جلب صغيرة أو لا يغادر صغيرة في أن يجلبها ويذكرها ولا كبيرة إلا أحسها قال عدها وأثبّتها قال ابن عباس الصغيرة التبسم والكبيرة القهقه واجد ما عمل من خير وشر حاضرا مكتوبا لا يغب منه شيء ولا يظلم ربك أحدا لا يؤاخذ لا يأخذ أحدا بجرم لم يعمله وإذ أيذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم قرأ أبو جعفر للملائكة بضم التائي حالة الوصل إتباعا أو دي إتباع وروية عنه إشمام كسرتها الضم والوجهان صحيحان عنه وتقدم الكلام على ذلك وعلى تفسير السجود مستوفا في سورة البقرة عند تفسير نظير هذه الآية فسجدوا إلا إبليس استثناء متصل كان من الجن قال ابن عباس كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السمون وتقدم في سورة البقرة أنه كان من الملائكة لا من الجن على الأصح وهذا الذي ذكره الذي رجعه قبل ذلك وقوله تعالى كان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة قال ابن عطية ولا خلاف أن إبليس كان من الملائكة في المعنى إذ كان مقترنا. الإجماع الذي ينقله بنعطية في أن إبليس كان من الملائكة في المعنى لكن ليس هناك اتفاق في أن إبليس كان من الملائكة على على الحقيقة أنه من جنس الملائكة هذا محل خلاف فهذا يقول أنه, أنه من الملائكة في المعنى إذ كان مقترنا بالأمر والنهي مرسلا والملك مشتق من الكلمة دي مكتوبة عندنا غلط يقول اللائكة هي من المألك أو المألكة ماشي قال وهي الرسالة طبعا هو هو من من مألك حتى منها الألوكة, الألوكة. الرسالة مألك ثم بيبقى فيها بعد كده يفلش تقل بتاعه قلب وقع فيها قال وهي الرسالة فهو في عداد الملائكة يتناوله قول أسجده وقيل كان من الجن حقيقة للقول آخر لأن له ذرية والملائكة لا ذرية لهم ففزق عن أمر ربي أي خرج عن طاعته أفتتخذونه قال الهمزة للإنكر دخلت على فاء العطف والواو لآدم وذريته والهاء للخبيث إبليس وتقديروا أفتتخذون إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أي أعداء بئس للظالمين بدلا من الله إبليس وذريته إبليس وذريته هو المخصوص بإيب الذم ما أشهدتهم قال أي ما أحضرتهم يعني إبليس وذريته وقيل جميع الخلق قرأ أبو جعفر ما أشهدناهم بالنون والالف على الجمع العظم أي أحضرناهم وقرأ الباقون بالتاء مضمومة من غير ألف على ضمير المتكلم. خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم قال فاستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيها وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عِزَادًا أَعْوَانًا اعْتِصَدُوا بِهِمْ قراءة العامة وما كنتم بضم التاء وقراء ابو جعفر بفتحها خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم اي لا يجوز لك الاعتضاد باحد من المضلين ويكون يعني كانه خبر يراد به انشاء وما كنت متخذا المضللين عزدا قال ويوما أي واذكر يوم يقول قرأ حمزة نقول بالنون يخبر تعالى عن نفسه وقرأ الباقون بالياء أي يقول هو تعالى ثم للكفار نادوا شركائي بزعمكم يعني الأوثان الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم فدعوهم فلم يستجيبوا لم يجيبوا ولم يشفعوا لهم وجعلنا بينهم موبقة أي مهلكا بينهم وبين الهتهم ورأى المجيمون النار قرأ حمزة والكسائي وابو بكر وخلف وورش ذكوان رأى بإمالة الرأي والهمزة حيث وقع وافقهم أبو عمرو في إمالة الهمزة فقط وروي عن السوسي أربعة أوجه فتح الرأي والهمزة وكسرهما وفتح الرأي وكسر الهمزة وعكسه وروي عن أبي بكر وجهين كسر الرأي وفتح الهمزة وكسرهما وروي عن حمزة كسر الرأي وفتح الهمزة والباقون بفتحهما جميعا فظنوا أيقنوا أنهم مواقعوها داخلوها ولم يجدوا عنها مصرفة قال معدلاً وانصرافاً ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل من كل جنس يحتاجون إليه ليتذكروا ويتطعظوا وكان الإنسان والمراد جميع الناس وهو الأصح أكثر شيء جدل قال خصومة المعنى أن الإنسان أكثر جدالاً من غيره وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة فقال ألا تصليان فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك ولم يرجع إليه بشيء ثم سمعه علي وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر ربهم من الذنوب إلا أن تأتيهم تقديره وما منع الناس الإيمان والاستغفار إلا انتظار إتيان مثل سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين يعني سنتنا في إهلاكهم من الغرق والصيحة والظلة والريح وغير ذلك أو يأتيهم العذاب قبلة قرأ الكفيون وأبو جعفر قبلة بضم القاف والباء جمع قبيل أي أصنافاً وقرى الباقون بكسر القاف وفتح الباء قبلا يعني مقابلة عيانا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين للمؤمنين والكافرين على التقسيم يعني مبشرين للمؤمنين ومنذرين الكافرين ويجادل الذين كفروا بالباطل باقتراح الآيات تعنتا قال والسؤال عن قصة أهل الكهف ليضحضوا ليبطل به الحق من إضحاض القدم وهو إزلاقها فاتخذوا آيات أي القرآن وما أنذروا به من العذاب هزوا سخرية قرأ حمزة وخلف هزءا بجزم الزاي حيث وقع والباقون بضمها وحفص بإبدال الهمزة واوان ومن أظلوا ممن ذكر بآيات ربه بالقرآن فأعرض عنها تولى وترك العمل بها ونسي ما قدمت يداهم من الكفر والمعاصي إن جعلنا على قلوبهم أكنة أرضية أن يفقهوا أي لألا يفهموا القرآن وفي اذانهم وقرة ثقلا عن سماع الحق وإن تدعوهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والمراد من حقت عليه الشقاء فلا يهتدوا إذن أبدا وإن تدعوهم الى هدى فلا يهتدوا إذن أبدا هذا في من حقت عليه الشقاء سبق في كتاب الله عز وجل أنه من اشقياء قال لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون وربك الغفور للمؤمنين ذو الرحمة لهم خاصة في الآخرة والرحمة في الدنيا بمعنى النعمة يتعم المسلم والكافر لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجل لهم العذاب فيها بل لهم أي هلاكهم موعد يعني البعث لا يجد من دونهما أو إلى من جاه قرى أبو جعفر ورش عن نافع يواخذهم تواخذني بفتح الواو بغير همز بالهمز وتلك القرى المتقدمة كقرى عاد وثمود وغيرهم أهلكنهم لما ظلموا بالتكذيب كقريش وجعلنا لمهلكهم أي لإهلاكهم موعد أجل قرأ أبو بكر عن عاصم لمهلكهم بفتح الميم واللام التي بعد الهاء وقرأ حفص عنه بفتح الميم وكسر الام لمهلكهم وهو مصدر هلكة ومعنى القراءتين جعلنا لوقت هلاكهم وقرأ الباقونا بضم الميم وفتح الام على المعنى الأول لمهلكهم وهو مصدر أهلك يهلك وإذ قال موسى هو ابن عمران على الأصح. إن قيل غير ذلك وإن قال موسى قاله ابن عمران عن الأصح لفتاه وخادمه هو يوشع ابن نون عليه السلام كان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم لا أبرح لا أزال أسيره حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى العذب والمالح وقيل المراد المكان الجامع لملتقى بحري فارس, فارس والروم مما يالي الشرق وقيل غير ذلك. وقالت فرقة البحران كنية عن موسى والخضر فإن موسى عليه السلام كان بحر علم الظاهر والخضر بحر علم الباطن والخضر بحر علم الباطن قال ابن عطية وهذا قول ضعيف قرى أبو عمر لا أبرح حتى بإضغام الحائل الأولى في الثانية أو أمضية أسير حقب زمانا غير محدود وجمع أحقاب والحقب أقل زمان وقيل ثمانون سنة قلوا زمان يعني يطلق على أقل زمان يعني في الظهر مبهمني يعني فلما بلغ أي موسى وفتاه مجمع بينهما أي بين البحرين وهو الموضع الذي وعد موسى أن يجتمع فيه بالخضر وفي الصخرة وفي عين الحياة التي لا يصيب ماءها ميتا إلا حية نسيا حوتهما الذي تزود به فأصابه شيء من برد ماء العين فعاش فاتخذ الحوت سبيله طريقه قرأ أبو عمر فاتخذ سبيله بإضغام الذاري في السري في الحرفين في البحر سرب هنا وفي الآل الأتيه قال سرب مسلكا أو مسلكا يسرب فيه من قوله وسرب بالنهار وإنما كان الحوت مع يوشع فنسي موسى أن يطلبه ويتعرف حاله وناسيا يوشع أن يذكر له ما رأى من حياته ووقوعه في البحر وملخص القصة مروي عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم قال أنا فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فوح الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق فانطلق معه فتاه يوشع ابن نون عليه السلام حتى إذا أتى الصخره الصخرة التي عند مجمع البحرين وضع رؤوسهما فنام واضطرب الحوت في المكتل حين أصابه برد الماء فخرج منه فسقط في البحر فعلم يوشع بأمره وأمسك الله جرية الماء عن الحوت فصار عليه مثل الطاق فصار للحوت سردا فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما فلما جاوز مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا الغداء ما يعد للأكل أول النهار والعشاء اخره لقد لقينا من سفرنا هذا الذي سرنا بعد مجاوزة الصخرة نصبا تعبا ولم يجد موسى النصب ولم يجد موسى النصب حتى جوز المكان الذي أمره الله به ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه قال له فتاه رايت إذ أوين إلى الصخرة يعني التي رقد عندها موسى فإني نسيت الحوت عند الصخرة وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره أي ما أنساني ذكره إلا الشيطان وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه قرأ الكسائي أنسانيه بالإمالة وقرأ حفص أو أنسانيه بالإمالة وقرأ وقرأ حفص عن عاصم أنسانيه إلا بضم الهاء في الوصي والبقونة بكسره. اتخذ سبيله في البحر قال ابن عباس أي اتخذ موسى طريق الحوت في البحر عجباً فكان للحوت سرب ولموسى رفته عجباً. وقيل هو جواب من موسى ليوشع حين قال له اتخذ سبيله في البحر فقال موسى عجباً أي أعجب عجباً. قال ابن زيد أي شيء أعجب من حوث لحظوا هنا القولين ذكرهم وفي غير ذلك ولكن القولين ذكرهم واحد فيهم هو إخبار يعني كلام يوشع خلاص نهاياته ومن سنقول الأذكرة قال الله واتخذ على ده واتخذ موسى سبيله في البحر عجب أن تعجب من هذا الأمر والثاني أن يوشع قال واتخذ سبيله في البحر وانتهى كلامه فقال موسى عجبا يعني أعجب أعجبا أقصد الوجهين المذكورين هنا فقال موسى عجبا يقول وقيله وجواه من موسى ليوشح حين قال له واتخذ سبيله في البحر فقال موسى عجبا أي أعجب عجبا قال ابن زيد أي شيء أعجب من حوت كان دهرا من الدور يؤكل منه ثم صار حيا ويبس له الماء قال وكان شق حوت قال موسى نصف حوت قال موسى ذلك أي أمر الحوت ما كنا نبغي أي نطلب لأنه وعد وجود الخضر حيث ينسى بعض متاعه قرأ نفع أبو جعفر أبو عمرو الكسائي نبغي بإثبات اليأي وصلا وحذفها خفيفا وتبع لخط المصحف وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثباتها وصلا ووقفا وحذفها الباقون في الحالين فارتد رجع على آثارهما يقتصاني الآثار الذي جاء فيه قصص مصدر فأتى يا الصفرة فوجد عبدا من عبادنا وهو الخضر على الصحيح واسمه بليا ابن ملكان ابن يقطر ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخ شد ابن سامي نوح وكان أبوه ملكا والخضر لقب له سمي به لما روي عن أبيه هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي خضرا لانه جلس على فروة بيضاء فهتزت تحته خضرا وترك الملك زهدا في الدنيا وقال مجهد سمي خضرا لانه إذا صلى اخضر ما حوله فاتاه موسى وهو مسجا بثوب مستلقيا على قفاه فسلم عليه فقال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل قال والخضر نبي عند الجمهور وقيل هو عبد صالح غير نبي قال ابن عطية والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي إليه اتيناه رحمة نبوة وشفقة من عندنا وعلمناه من علما وهو علم الباطن اللدني فقال يا موسى أنا على علم علمني الله لا تعلمه انت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا قال له موسى لأتبعك على شرط أن تعلمني مما علمت رشدا علما يرشدني قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمر تعلمني بإثبات الياء وصلا وابن كثير ويعقوب بإثباتي وصلا وقفا والباقون بحذية في حالين وقرأ أبو عمر ويعقوب رشدا بفتح الرأي والشين والباقون بضم الراء وإسكان الشين وهما لغتان ولما قال موسى هذا قال له الخضر كفى بالتوراة علما ويبني إسرائيل شغلا فقال موسى الله أمرني بذلك فحينئذ قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرة لأنك ترى ما تنكره قرأ حفص عن عاصم معي بفتح اليا في الأحرف الثلاثة والباقون بإسكانها ثم عذر الخضر موسى في عدم صبره فقال وكيف تصبر على ما لم تُعْطِ به خبرة علما قال ابن عطية كان علم الخضر معرفة بواطن معرفة بواطن قد أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكاب أفعاله بحسبها وكان علم موسى عليه السلام علم الأحكام والفتية بظواهر أقوال الناس وأفعالهم قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا إنما استثنى في قولي إن شاء الله إنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر وهذه عادة الأنبياء والأولياء قرى أبو جعفر ستجدني بفتح الياء والباقون بإسكانها ولا أعصي لك أمرا لا أخالفك فيما تأمر قال فإن اتبعتني فلا تسألني فلا تبدأني بالسؤال عن شيء أنكرته مني حتى أحدث لك منه ذكره حتى أكتدي أكد ذكره وأوضح لك علته قال نافع أبو جعفر بن عامر تسألني بفتح اللام وتجديد النون مكسورة مع إثبات الياء بعدها لأن نون التوكيد المشددة التي يبنى معها الفعل على الفتح دخلت على نون الوقاية فحذفت وبقيت نون التوكيد وبقيت نون التوكيد مكسورة للياء بعدها وروا عن ابن عن ابن ذكوان راوي ابن عامر حذف الياء في الحالين استغناء بالكسرة عنها وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة لأنه لم يلحق الفعل نون لم يلحق الفعل نون التوكيد وأثبت الياء في الحالين اتباعا لخط المصحف فلما شرط الخضر على موسى ذلك قبل شرطه فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة استحمل صاحبها فحملهما بغير أجر حتى إذا ركب في السفينة وبلغ اللجة خرقها الخضر بأن أخذ فأسا فاقتلع لوحا أو لوحين من أحيان قبل البحر فسد موسى الخرق بثيابه وقال للخضر أخرقتها لتغرق أهلها قرأ حمزة والكسائي وخلف لياغراق بلياء مفتوحة وفتح الرأي أهلها برفع لمفاعلا وقرأ الباقون بالتاء مضمومة وكسر الرأي ونصب أهلها مفعولا خطابا للخضر لتغيق أنت لقد جئت شيئا إمرا عظيما منكرا والإمرا في كلام العرب الداهية وأصله كل شيء جديد كبير وروي أن الماء لم يدخلها وروي أن الخضر أخذ قدحا من زجاج ورقع به خرق السفينة أفي الآية دليل على أن الوصية له أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحا مثل أن يخاف أو مثل أن يخاف على ريعه ظالما فيخرب بعضه قال أبو يوسف لو طمع السلطان في مال اليتيم فصالحه الوصي من مال اليتيم على الأقل مما طمع لم يضمن لأنه مأمور من مال اليتيم أمكنه والحكم في المسألة كذلك بالاتفاق والله أعلم قال الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر تذكير لما ذكره قبله قال موسى لا تؤخذني بما نسيت بنسياني وتقدم مذهب أبي جعفر وورش في لا تواخذني عند قوله لو يواخذهم ولا ترهقني تغشيني يقال رهقه إذا غشيه من أمر عسرا أي لا تعسر علي متابعتك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى كانت من موسى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عهدا قرى جعفر عسرا يسرا بضم السين فيهما حيث وقعا فانطلق بعد خروجهما من السفينة حتى إذا لقي غلاما لم يبلغ الحنثة يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها فأضجعه الخضر فذبحه بالسكين فقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قاله الخضر طبع كافرا ولو عاش لارهق أبويه طغيانا وكفرا قال موسى توبيخا أقتلت نفسا زكية قرأ الكفيون ابن عمر وروحا يعقوب زكية بغير ألف بعد الزي وتجديد الياء وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الياء زاكية ومعنى واحد مثل قاسية وقسيه أي طاهرة من الذنوب طاهرة من الذنوب معنى زاكية وقال أبو عمرو ابن العلاء <تصفيق> الزاكية التي لم تذنب قط والزاكية التي أذنب ثم تابت بغير نفس لم تقتله قصاصا لقد جئت شاء النكرا أي منكرا والنكر أعظم من الإمر قرأ نافع أبو جعفر ويعقوب بن ذكوان ابن عامر وأبو بكر من عاصم نكرا بضم الكفح ثوق والباقون بإسكانه ومعنى ومعناهما واحد قال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا لن تطيق معي صبرا وزاد هنا لك توبيخا لموسى لأنه كان في الأولى معذورا ذلك قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها بعد هذه المرة فلا تصحبني وفارقني قرأ روحه عن يعقوب بخلاف عنه تصحبني بفتح الياء وإسكان الصدي وفتح الحائي بغير ألف من الصحبة وقرأ الباقونة تصاحبني بالالف وضم التاء وكسر الحاء لا تصحبني نفسك ولا تزودني شيئا من علمك قد بلغت من لدني عذرا قرأ نافع أبو جعفر لدني بضم الدالي وتخفيف النون وروى أبو بكر عن عاصم بتخفيف النون وإشمام الدالي الضمة بعد إسكانها وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون فالقراءة بالتخفيف بحذف النون الأصلية والإتيان بنون الوقاية ومن شدد أدخل نون الوقاية على الأصلية يا أصلالد فأدغم المعنى قد اتضح عذرك عندي في مفارقة لأني لم أحفظ وصيتك قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي مستحية فقال ذلك وعن أبي موسى وعن قال وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى وكان إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه لولا أنه عجل لرأ العجب ولكنه اخذته من صاحبه ذمامة قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا فلو صبر لراء العجب فانطلق حتى إذا أتى يا أهل القرية قال هي أنطاكية استطعم أهلها طلبا منهم ضيافه وعاد ذكر الأهل تأكيدا فأبو أي يضيفوهما انتنعوا من إطعامهما قال تادة شر القرى التي لا تضيف الضيفة وعن أبي ريرة قال أطعمتهما امرأة من أهل بربر بعد أن طلب من الرجال فلم يطعموهما فدع لمسائهم ولعن رجالهم ومذهب أحمد يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة بشرط أن يكون مجتازا في قرية لا مصر فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله ومن مر بثمر في شجر لا حائط عليه ولا ناظر فلو أن يأكل منه ولا يحمد وكذا الحكم في الزرع ولبن في الماشية وهذا من مفردات مذهبه خلافا للثلاثة فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يسقط هذا من مجاز كلام العرب لأن الجدار لا اراده له وإنما معناه قرب ودن من السقوط وكان الخضر راى حائطا ارتفاعه مئة ذراع قد قرر السقوط فمسحه بيده فاقامه عدله قال موسى لو شئت لتخذت عليه اجرا قرب عمرو وابن كثير ويعقوب لا بتخفيف التاء الأولى وكسر الخاء من غير الف في وصل من تخذ يتخذ عمل شيئا على وزن لا عملت أو لا علمت على وزن لا علمت فابن كثير ورويس عن يعقوب يظهران الذال عند التاء وأبو عمرو يضغمها وقرأ الباقون بتجديد التاء الأولى وفتح الخائل وألف وصل وزن لا اكتسبت يعني لا اتخذتها فيكون اتخذ فتعله فحفص عن عاصم يظهر الذال والباقون يضغمونها وهما لغتان مثل تبع وتابع. المعنى أن موسى قال للخضر قد علمت حاجتنا إلى الطعام فلو طلبت على عملك جعلا لدفعنا به ألم الجوع فثم قال الخضر هذا فراق بيني وبينك, وبينك أي لا أصحابك بعد هذا سأنبئك سوف أخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وأنكرته عليك فقال له موسى اخبرني بعلم ما لم أستطع عليه صبرا قبل المفرق فقال أما السفينة فكانت لمساكين لضعفاء وكانوا عشرة, وكانوا عشرة إخوة خمسة زمنة وخمسة يعملون في البحر مؤاجره طلبا للتكسب فأردت أن أعيبها أجعلها ذات عيب وكان وراءهم ملك أي قدامهم ملك قدامهم ملك كافر اسمه الجولندا يأخذ كل سفينة غصبة روي أن الخضر اعتذر إلى القوم وذكر لهم شأن الملك الغاصب ولم يكونوا يعلمون بخبره وقال أردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها والغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق وهو محرم بالاتفاق واختلفوا في الصلاة في المنصوب وقال أحمد لا تصح ولا يسقط الطلب بها وقال مالك والشافعية صح مع التحريم فلا يثابوا وقال الحنفير تكره وكذا حكم الحج وسائر العبادات مما لو حكم من صحة أو فساد والعقود يعني وكذا العقود كالبيع والنكاح ونحوهما وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا خفنا أن يرهقهما يغشيهما طغيانا وكفرا بأن يضغى عليهما بعقوقهما أو يحملهما حبه على متابعته وذلك طغيان وكفر فأردنا أن يبدلهما يعوضهما ربهما خير منه زكاة صلاحا وتقوى وأقرب رحمة رحمة وعطفة ونصبوا على التمييز فأبدلهم الله تعالى جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا فهذا الله به أمة قرأ نافع أبو جعفر وأبو عمرو يبدلهما بفتح الباء وتجديد الدال من بدلة وقرى الباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال من أبدلة وهما لغتان وفرق بعضهم فقال التبديل تغيير شيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائمة والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه وقال ابو جعفر بن عامر ويعقوب روحهما بضم الحاء والباقون بجزمها ومعناهما واحد وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان اسمهما أصرم وصريم وكان تحته كنز لهما عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ذهبا وفضة وعن ابن عباس قال كان لوحا من ذهب مكتوب في أحد جانبيه عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجبا لمن أيقن بالقدر كيف يحزن عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب عجبا لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل عجبا لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخر يعني في الوجه الآخر أو في الجانب الآخر أنا الله وحدي لا شريك لي خلقت الخير والشر فطوب لمن خلقته للخير وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه قال وهذا قول أكثر المفسرين وكان أبوهما صالحا فحفظ بصلاح أبيه هما في أنفسهما وكلا كان الجد السابع فأراد ربك أن يبلغ أشدهما قال إيناس رشدهما ويستخرج حينئذ كان رحمة نعمة من ربك قال أولا فأردت ثم قال فأردنا ثم قال فأراد ربك توسعا في اللغة قال بعضهم لما قال الخضر فأردت ألهم من أنت حتى تكون لك إرادة فجمع في الثانية فألهي من أنت موسى حتى تكون لكما إرادة فخص في الثالثة الإرادة لله تعالى ليعلم أن الكل إليه أو ليعلم أن الكل إليه طبعا هذا وجه في توجيه الفرق بين فأردت وفأردنا فأرد ربك ومبني على أن كل فأردت وفأردنا فأرد ربك أن كلها من كلام الخضر وإلا فهي الكلام فيها في تفسيره في غير ذلك لكن هو مبني على هذا وهذا وجه من أو, أو هذان وجهان وذكر وجه التوسع ووجه المركوب والحكاية التي حكا هنا. وما فعلت عن أمري أي بل بأمر الله والحكام ذلك تأويل ما لم تستع أي ما لم تطق عليه صبرا قال استطاع واستطاع بمعنى واحد ولما فرقه موسى قال أوصني قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به واختلف فيه يقول ذكر الخضر يذكر إيه بعض الأمور متعلقة به قال واختلف في حياة الخضر فكثير من العلماء ذهب إلى أنه حي ويصلي الجمعة في خمسة مساجد في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس ومسجد قباء ومسجد الطور في كل مسجد جمعة ويأكل في كل جمعة أكلتين من كمأة وكرفس ويشرب مرة من ماء زمزم لعل هذه زمزم يعني ومرة من جب سليمان الذي ببيت المقدس ويغتسل من عين سلوان قال الشيخ أبو محمد نصر البندنيجي سألت الخاضرة أين تصلي الصبح فقال عند الركن اليمني قاقضي قا بعد ذلك شيئا كلفني له تعالى قضاءه ثم أصلي الظهر بالمدينة ثم أقضي شيئا كلفني الله قضاءه أو العصر بيت المقدس حكى ذلك صاحب مثير, مثير الغرام وغيره قال وساب حياتي على ما حكى البغوي أنه شارب من عيني الحياة وروى المشرف أو المشرف بسنده وحكاه غيره. أنا لا أعلم ضبط هنا أن الخضر وإلياس عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم كل عام. قال وإلياس من أنبياء بني إسرائيل. وذاب قوم إلى أن الخضر ميت لقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخل وقال صلى الله عليه وسلم بعد ما صل العشاء ليلة رأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو. اليوم على ظهر الأرض أحد ولو كان الخضر حيا لكان لا يعيش بعده قال ويسألونك عن ذي القرنين هو الإسكندر الذي ملك الدنيا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام كثير من أهل العلم يقولون أنه الإسكندر وهذا محل نزاع. وقيل اسمه عبد الله أو مزبان وكان عبدا صالحا حب الله فاحبه الله وناصح الله فناصحه الله وهم من نوح عليه السلام وسمي هذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس مشرقها ومغربها وقيل بعثه الله إلى قومه ولم يكن نبيا فأمرهم بالتقوى فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله تعالى ثم بعثه مرة أخرى إليهم فضربوه على قرنه فمات فأحياه فسمي ذا القرنين وقيل غير ذلك قال ابن عطية أحسن الأقوال أنه كان ذا ظفرتين من شعرهما قرناه فسمي به والضفائر قرون الرأس وروي, وروي أن جميع من ملك الدنيا كلها أربع مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان بن داود والإسكندر والكافران نمرود وبختنصر. نصر وتفت بنحية السواد بشهر زور بعد أن غزى الهند حتى انتهى إلى البحر المحيط فهار ذلك ملوك المغرب فوفدت عليه رسولون بالانقياد والطاعة ودخل الظلمات مما يلي القطبة الشمالي وبحر الشمس في الجنوم في أربعمائة رجل من أصحابه يطلب عين الحياة فلم يصبها فسار فيه ثمانية عشر يوما وبنى إثنتي عشرة مدينة سماها كلها إسكندرية وكانت مملكته إثنتي عشرة سنة وقيل ثلاث عشرة وقيل أربع عشرة وكان عمره ستا وثلاثين سنة كذا نقله بعض المؤرخين وقال الكواشيو قالوا وعاش ألفا وستمائة سنة وحكى البيضاوي قولاً أن ساب تسميتي بذرق قرنين لأنه انقرض في أيام قرنان من الناس والله أعلم قل سأتلو عليكم سأذكر لكم منه من خبره ذكرا خبرا إنا كان له في الأرض بأن قويناه وآتيناه من كل شيء ساب أي من أسباب كل شيء طب أراده تحت بيقول أن الواو دي زائدة يا الواو يعني من أسباب كل شيء أراده فأتبع سببه أي اقتفى طريقا موصلا إلى مراده قرأ الكوفيون بن عامر فاتبع ثم أتبع بقطع الهمزة وإسكان التاء في المواضع الثلاثة أي أدرك ولاحظ وقرأ الباقون وهم أهل الحجاز والبصرة بوصل الهمزة وتجديد التاء في الثلاثة اتبع أي سارة يقال ما زلت أتبع حتى اتبعته ما زلت أتبعه حتى, حتى تبعته أي ما زلت أسير خلفه حتى لحقته والمعنى سلك طريقا نحو الغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر ويعقوب حفصا عاصم حميئة بغير آلف بعد الحاء وهمز الياء أي ذات حماء وهو الطين الأسود وقرأ الباقون حامية بالالف وفتح الياء من غير همز أي حارة ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين وسأل معاوية كعب الأحبار كيف تجد, الشم... كيف تجد الشمس تغرب قال في ماء وطين كذلك نجده في التوراة وجد عندها أي عند تلك العين قوما كافرين لباسهم جلود الوحش وطعامهم ما لفظه البحر فخيره الله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإيمان كما قال تعالى قلنا هذا القرنين والمراد منه الإرهام لأنه لم يكن نبيا على الأصح. إما أن تعذب يعني إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام وإما أن تتخذ فيهم حسنا عفوا أي خيرناك في قتل من لم يؤمن وفي العفو عنه أو الأسر بشرط الإيمان قال الإسكندر أما من ظلم أشرك فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الأخرى فيعذبه عذاباً نكرا شديدا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة قال يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحفص عاصم جزاء الحسن بالنصب والتنوين وكسره يعني كسر التنوين للساكنين أي فله الحسن جزاء ونصب جزاء على المصدر وقرأ الباقون بالرفع من غير تنوين على الإضافة فله جزاء الحسن فالحسن الجنة وأضاف الجزاء إليها وسنقول له من أمرنا يسرى أي لا نأمر بما يصعب عليه بل بما يسهل وتقدم مذهب أبي جعفر في ضم السين من يسرا عند قول عسرا ثم أتبع سابا أي سلك طريقا ومنازلا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم قالهم الزنج لم نجعل لهم من دنيا سترا يخصهم لأن أرضهم لا تحمل بناء ولا شجر ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوعها ويظهرون منها عند ارتفاعها روي أنه وصل إليهم رجل فرأى أناسا يفرش أحدهم أذنه ويبس الأخرى قال فبين أنا عندهم إذ سمعت شيئا كالسلصرة فغشي علي فأفقت وهم يمسحونني بالدهن فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي عليه كهيئة الزيت فأدخلون سربا لهم فلما ارتفعت خرجوا إلى البحر يصطادون السمك فيطرحونه في الشمس فينضج لهم يعني كأن من شدة حرارة الشمس يعني. كذلك أي كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس حكم في الذين عند مطلعها كذلك وقد أحطنا بما لديه بما عنده من الجندي والآلات والعدد والأسباب خبر علما ثم أتبع سابا يعني طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب آخذا من الجنوب إلى الشمال حتى إذا بلغ بين السدين قرى أبو عمرو بن كثير وحصن عاصم السدين بفتح السين والباقون بضمها وهما لغتان معناهما واحد وقال عكريمته ما كان, من ما كان من صنعة بني آدم فهو السد بالفتح وما كان من الله فهو بالضم لأن السد بالضم فعل مبني و وبالفتح مصدر وهما الجبلان بين أرمينية وأذربيجان فلما وصل إلى السدين وجد من دونهما أي من ورائهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قرأ حمزة والكساوي وخلف يفقهون بضم الياء وكسر القاف على معنى لا يفهمون غيرهم قولا وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف أي لا يفهمون كلام غيرهم قال ابن عباس لا يفهمون كما أحد ولا يفهم الناس كلامهم قالوا يد القرنين أي قال مترجمهم إن يأجوج ومأجوج قرى عاصم بهمزهما والباقون بغير همز تخفيفا وهما اسمان أعجميان مثل هاروت وماروت وهم من ولد يافث بن نوح والقراءة بالهمز وعدمه لغتان أصطى من أجيل النار وهو بوءها وشررها شبه به لكثرتهم وشدتهم قال مريخون أولاد نوح ثلاثة سام حام ويافث فسام أبو العرب والعجم والروم وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة وياتف أبو الترك والسقالبة ويأجوج ومأجوج عن ابن عباس قالهم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزء قال لأنه لا يموت رجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلب يحملون السلاح فمنهم من طوله مئة وعشرون ذراعا أو خمسون ومنهم من طوله وعرضه كذلك ومنهم من يلتحف بأذنه ويسترش الأخرى وروي أنهم على مقدار واحد ذكرهم وأنثاهم طول أحدهم مثل نصف الرجل المربوع منه. قال علي رضي الله عنه منهم من طلو شبر ومنهم من هو مفرط في الطول لهم مخالب في موضع الأظفار من أيدينا وأنياب وأضراس كأضراس السباع لهم شعر في أجسادهم فلما وصل ذو القرنين إلى أولئك القوم قالوا له شكاية إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بقى تخويف وألف الزروع وفعل الخبيث فهل لك خرجا جعلا نخرجه من أموالنا قرأ حمزة والكسائي وخلف خراجا بفتح الراء والالف بعدها والف بعدها. وهو المال المدروب على الأرض يؤدى في كل مدة. وقرأ الباقون بإسكان الراء من غير ألف من غير ألف مصدر خرجة وهو الجوع كما تقدم أولا. على أن تجعل بيننا وبينهم سد حاجزا لئلا يصلوا إلينا قرأ ابن كثير. وأبو عمر وحمزة والكسائي وخلف وحفصا عن عاصم سد بفتح السين والباقون بضمعهما لغتان قال ما مكنني أي قوان فيه ربي من العلم وطلب ثوابه والمال خير أفضل مما تعطونني أنتم قرأ ابن كثير مكنني بنونين مخففتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الأصل والباقون بواحدة مكسورة مشددة على إضغام المعنى ثواب الله خير من ثوابكم عينوني بالقوة أي آلة أتقوب بها أجعل بينهم وبينهم ردما هو أكبر من السد فجاؤه بذلك فحفر ما بين السدين حتى بلغ الماء ثم قال آتوني زبر الحديد قال قطعه الآتوني زبر الحديد أي قطعه جمع زبره قرأ أبو بكر عاصم ردما آتوني بكسري التنوين ووصل التنوين مع همزة ساكنة بعده من باب المجيء وإذا ابتدأ كسر كسر همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة بعدها ياء قال والباقون بقطع الحمزة ومدة بعدها في الحالين من الاعطاء. يعني اتوني وايتوني واحدة من المجيء أتى واحدة من إيه آتى قال وعلى أصل يلقي حركة الهمز على التنوين قبلها فجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب والبنيان من زبر الحديد بعضها فوق بعض وجعل بينهما الحطبة والفحمة حتى إذا ساوى قرى بانو عن عاصم سوى بتجديد الواو من غير ألف وقرى الباقون ساوا بالآلف وتخفيف الواو أي ما بين الصادفين قرى ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بن عامر بضم الصاد والدال وروى أبو بكر عن عاصم بضم الصاد وإسكان الدال والباقون بفتحهما وكلها لغات معناها الناحيتان من الجبلين لأنهما يتصادفان أي يتقابلان فلما ملأ ما بينهما بالزبر والحطب ووضع حوله منافخ قال انفه فنفخ النار حتى إذا جعله أي الحديدة نارا أي كالنار قال آتوني قرى حمزة وأبو بكر بخلاف عنه قال آتوني بوصل الألف وهمزة ساكنة من باب المجي وإذا اتدأ كسر همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة يأل والباقون بقطع الهمزة هو مدة بعدها في الحالين من الإعطاء أفرغ قال أصب عليه قطرة نحاس مذاب فجعلت النار تأكل الحطب وتصير النحاس مكان كان الحطب. فجعلت النار تأكل الحطب وتصير النحاس أو تصير النحاس يعني مكان الحطب يعني تصير النار النحاس مثلا قال حتى لازم الحديد النحاس. وكان طوله مائة فرسخ وعرضه خمسين ذراعاً وارتفاعه مائتي ذراع وقيل غير ذلك. فما استطاعوا اي يظهروه اي يعلو من فوقه لملاسته ورفعته قرأ حمزه استطاعوا بتجديد الطاء يريد فما استطاعوا فادغم التاء في الطاء وجمع بين بين ساكنين وصلا قال ابن الجزري السين ساكنه واول طاء ساكنه قال والجمع قال ابن الجزري والجمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع وقرا الباقون بتخفيفها على حذف التاء وما استطاعوا له نقبة قال خرقا لصلابتي وسمكه فلما فرر منه قال هذا أي سد رحمة من ربي علي وعليكم لعدم خروجهم بسابه فإذا جاء وعد ربي أي وقت خروجهم جعله دكاء قرأ الكفيون دكاء بالمد والهمز من غير تنوين أي ارضا ملساء والباقون بالتنوين من غير همز دكا أي مستويا مع وجه الأرض دكاء قال في الـ الـ تقال في الجمل الذي لا سيناما له جعله دكاء يعني جعله الجمل الذي لا سيناما له يعني أرض ملساء ثاني دكا من الدك قال مستلم عودي وكان وعد ربي حق قال واجبا بالثواب والعقاب وغيرهما هذا آخر كلامي ذي القرنين روية أنهم يذكر بها بعض الروايات الواردة في شأن يجوج ومأجوج روية أنهم يحفرون كل يوم الردم حتى إذا كدوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله كما كان حتى إذا بلغت مدتهم حفروا حتى إذا كدوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله فيعودونه وهو كهيئته فيحفرونه ويخرجون مقدمتهم بالشام وساقتهم بقراسان فيشربون المياه وينحصر الناس منهم في حصونهم ولا يقدرون على اتيان مكة والمدينة وبيت المقدس والمدينة وبيت المقدس ويرمون بسهامهم إلى السماء فترجع كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلون أهل السماء فيرسل الله تعالى عليهم دودا في أعناقهم فيهلكون جميعا فيرسل الله رضا فتلقيهم في البحر ويرسل مطرا يرسلوا الأرض قال وخروجهم يكون بعد خروج الدجال وقد بعيسائية وتركنا بعضهم يوم أي بعض يأجوج ومأجوج من وراء السد يوم سدة يموج يضطرب ويختلط في بعض لكثرتهم وعدم خروجهم ونفخ في الصور لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة فجمعناهم أي جميع الخلائق يوم القيامة للحساب جمعا في مكان واحد وعرضنا جهنم أي أظهرناها يومئذ للكافرين عرضا حتى يشاهدوا عيان الذين كانت أعينهم غطاءا عن ذكري عن القرآن والإيمان به وقوله أعينهم كناية عن البصائر لا عين الجارحة وكانوا لا يستطيعون سمعا لذكري لإفراط صممهم عن الحق حسب الذين كفروا الاستفهام للإنكار أي يتخذوا عبادي أي ملائكة وعيسى وعزيرا والشياطين من دون أولياء المعنى أفضلنا اتخاذهم عبادي من دون أربابا ينفعهم أو لا أعذبهم إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا منزلا المعنى جهنم معدة للكافرين كالنزل المعد للضيف قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو دونية بفتح الياء والباقونة بإسكانها وقرى الكوفيون وابن عامر وروحا عن يعقوب أولياء إن بتحقيق النمزتين والباقونة بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تجعل بين بين قل هل ننبذكم بالأخسرين أعمالا نصب على التمييز كلمة أعمالا أي بالذين هم أشد الخلق واعظمهم خسرانا فيما عملوا الذين ضل ضاع سعيهم عملهم بالخير في الحياة الدنيا لكفرهم كالرهبان فإنهم خسروا دنياهم وآخرتهم, واخرتهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه قال عملا ينفعهم لعجبهم واعتقادهم انهم على الحق قال ابن عمرو وعاصم وحمزه وابو جعفر يحسبون بفتح السين والبقون بكسرها اولئك الذين كفروا بايات ربهم بالقرآن ولقائه بالبعث فحبطت أعمالهم بطل اجتهادهم بكفرهم فلا يثابون على أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن أي نزدريهم فلا يكون لهم مقدار قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السميل يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض وقال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن ذلك المذكور من هبوط أعمالهم وخصة قدرهم مفتدأ جزاؤهم مفتدأ ثاني خبره جهنم وهما خبروا ذلك بما كفروا واتخذوا آيات ورسلي هزوا سخية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنات الفردوس لماذا قال في علم الله يعني مراعة للماضي كانت لهم جنات الفردوس نزل أقول في علم الله جنات الفردوس ووسط الجنة ومعناه البستان نزل قال كعب ليس في, الجن ليس في الجنان جنات أعلى في الفردوس فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر خالدين فيها لا يبغون لا يطبون عنها حول تحويلة. كل لو كان البحر أيماؤه مدادا لكلمات ربي تكتب به وهي وعده لأوليائه ووعيده لأعدائه وحكمه وسمي المداد مدادا لإمداده الكاتب وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء لنفذ البحر أي فاني مائه قبل أن تنفد أي تفرغ كلمات ربي أي علمه وحكمه قرى حمزة والكسائي وخلف ينفد بالياء على التذكير لتقديم الفعل والبقون بالتاء على التأنيف ولو جئنا بمثله بمثل ماء البحر مددا زيادة عليه لينفد أيضا ولم تمفد لا يمفد أيضا لا أيضا ولم تمفد كلماته تعالى قال ونصبه نصب كلمة مددا تمييز قل إنما أنا بشر قرئ مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد منزه عما لا يليق به وكان كفرهم بعبادة الأصنام فلذلك خصص هذا الفعل فيما أوحي إليه فمن كان يرجو لقاء ربه يأمل حسن لقائه فليعمل عملا صالحا خالصا ولا يشرك بعبادة ربه أحد لا يرائي بعمله قال ابن عباس نزلت في جندب ابن زهير العامري قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه فإذا اطلع عليه سرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يقبل ما شورك فيه فنزلت وعنه عليه السلام قال اتقوا الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال الرياء وقال صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سوره الكهف عاصمة من فتنات الدجال. هنا انتهى هو من التفسير تفسير السورة تفسير آخر آية في السورة، وما ما يتعلق بالدجال لما ورد في فضله في فضل سورة الكهف ما يتعلق بالدجال. قالوا عنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة، فإن خرج الدجال في الأيام الثمانية عصمه الله من فتنات الدجال. وروي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال آت بين يديه ثلاث سنين سنة تمسك السماء ثلثا قطرها والأرض ثلثا نباتها والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات درس من البهائم إلا هلك وإن من أشد فتنتي أن يأتي الأعراضية فيقول أن يأتي الأعراضية فيقول أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك فيقول بلى فيمثل له نحو إبله كأحسن ما تكون ضروعا فيمثل له نحو إبله يعني نحو هنا الفاعل ما يشبه الإبل فيظمها إبله يعني كأحسن ما تكون ضروعا وأعظمه أسنما قال ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأحييت لك أخاك ألست تعلم أني ربك فيقول بلى فيمثل له الشياطين نحو أبيه وأخيه قالت ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به فأخذ بلحمتي الباب فقال ما هي أسماء؟ قلت يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال. قال إن يخرج فأنا حججه وإلا فإن ربي خريفتي على كل مؤمن. قالت أسماء فقلت يا رسول الله والله إن لا نعجنا عجنا. ثم نخبز حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال يرزقهم ما يرزق أهل السماء من التسبيح والتقديس. ومما ورد في أمر الدجال مروي عن الضحاك أنه قال الدجال ليس له لحية. وافر الشاربي فول وجهه ذراعان وقامته في السماء ثمانون ذراعا وعرض ما بين منكبيه ثلاثون ذراعا ثيابه وخفاه وسرجه ولجامه بالذهب والجوهر وعلى رأسه تاج مرصع بالذهب والجوهر هيئته المجوس وكلامه الفارسية له الأرض ولأصحابه طيا طيا يطأ مجامعها ويرد مناهلها إلا المساجد الأربعة مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس ومسجد الطور في الحديث الشريف أن عينه اليمنى غافية وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لانذركم وما من نبي إلا أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكنني سأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور وعن خالد بن معدان قال عصمة المؤمنين من المسيح الدجال بيت المقدس وعن ربيعة ابن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون تقاتلون الكفار حتى تقاتل بقيتكم جنود الدجال ببطن الأردن بينكم النهر أنتم غربيه وهم شرقيه يعني أنتم غربيه من فلسطين وهم شرقيه قال ربيعة فقال المحدث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت بنهر الأردن إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأردن هو نهر الشريعة المذكور في قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر في قصة طالوت وهو شرقي بيت المقدس ومسافة عنه نحو يوم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من أمة سبعون ألفا عليه ويرويه أبو أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومع الدجال يومئذ سبعون ألف يهودي كلهم ذو تاج وسيف محلى أو وسيف محلة وروي أن النبي الله عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم يأخذ من حجارة بيت المقدس ثلاثة أحجار الأول منها يقول باسم إله إبراهيم والثاني باسم إله إسحاق والثالث باسم إله عقوب ثم يخرج من تبعه من المسلمين إلى الدجال فإذا رأاه انهزم عنه سيدرك عند باب لد فيرميه بأول حجر فيضعه بين عينيه ثم الثاني ثم الثالث فيقع فيضرب عيسى فيقتل فيقتل الدجال واليهود حتى إن الحجر والشجر لا يقولان يا مؤمن هذا تحتي يهودي فأتهي فاقتلو قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم إماما مقصطا فيكثر الصليب ويقتل الخنزير وأما لد فهي بأرض فلسطين شمالي مدينة الرملة مسافته عن بيت المقدس نحو يوم والله أعلم أخبار التي ذكر في شأن الدجال منها أحاديث هذه الأحاديث منها الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير الثابت ومما ذكره أثار بعضها قد يارد عن الصحابة بعضها يارد عن من بعدهم ومنها ما له حكم الإسرائيليات الأخبار بني إسرائيل ونحوها ومنها ما قد يقوم معتمدا على بعض الوارد في المرفوع والله تعالى بهذا يكون تعاين من قراءة تفسير سورة تكاف المرة القديمة بإذن الله نشرع في تفسير سورة مريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علم النافع عنه عملا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك فأتو إليك